قال الإمام مالك رحمه الله تعالى النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الرباع الارباع فزعموا أن يزيد قال لابي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل وإما أن أنزل فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله ثم قال ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وإن موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لماكلا ولا تحرقنا نحلا ولا تغرقنا ولا تغل ولا تجب ما ذكره مالك رحمه الله من أن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعث جيوشا إلى الشام فخرج مع يزيد ابن أبي سفيان يقول مالك زعم أن يزيد قال لأبي بكر إما أن أنزل وإما أن تركض فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما أنت بنازل وما أنا براك إني احتسبها خطوات في سبيل الله ثم قال أوسيك بعشر هذا المشهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيوشا الجيوش جمع جيش وهذا خرج مع يزيد وهل يزيد اميرا على جيوش ولا على جيش واحد جيش واحد قال هنا وهو امير على ربع او على ربع من ارباع الشام يقول اصحاب التاريخ والسير بان الصديق رضي الله تعالى عنه لما فرغ من قتال اهل الردة وهذه كانت مهمة عظيمة جدا وهي تثبيت الأمة الإسلامية على دينها وسميت حروبه حروب أهل الردة مع أنه قاتل مانع الزكاة والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه وعمر يقف أمامه ويقول أتقاتل قوما شهدوا ان لا اله إلا الله وأن محمد رسول يقيم الصلاة قال شجاع في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر ألم يقل إلا بحقها الزكاة من حق لا إله إلا الله والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا إلى آخره والله لا أقاتلنهم ولو قاتلتهم وحدي وهنا يا أيها الإخوة ظهرت كانت الصديق رضي الله تعالى عنه وشدته في الله سبحانه وتحقق قوله صلى الله عليه وسلم والله لو وزن ايمان ابي بكر بايمان الامه لرجح عليها لانه حينما انتقل صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى وكان جهز جيشا لاسامه فأرادوا أوقفوه ولما انتقل صلى الله عليه وسلم قالوا لأبي بكر حل هذا الجيش نخشى الباعراب أن يغيروا على المدينة قال والله لا أحلن لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاله عمر مقالته تلك وكانت الأمة كلها في جانب وأبو بكر وحده في جانب الأمة يقولون أمهل هذا البعث حتى نطمئن ويقول لا والله لا أحلن لواء عقده رسول الله كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد الله يقيم الصلاة قال الصلاة الزكاة أخذ الصلاة وهنا الأمة كلها في جانب إرجاء الجيش وحل اللواء وأبو بكر وحده في جانب إمضائه ومقاتلة مانع الزكاه فرجح أبو بكر على الأمة كلها واخيرا قال عمر فشرح الله صدري لما ذهب إليه عمر وعرفت أنه الحق وكان فيه خير لما خرج الجيش من المدينة كان الأعراب يتربصون وينتظرون ماذا سيفعل المسلمون في المدينة بعد وفاة رسول الله فإذا بالجيش يخرج من المدينة إلى الأعداء فأرهبهم ذلك وقالوا إذن هم بهم قوة ولو كانت بهم ضعف لأوقفوا هذا الجيش فكان قوة وتأييدا لإه لدين الله بعدما انتهى من أمر هؤلاء ودفعوا الزكاة ورجع من ارتد إلى الإسلام واستقر الامر بدا يتوجه الى خارج الجزيره وهذه قاعده لان الرسول صلى الله عليه وسلم بدا اولا بالمدينه وبالمعاهدات ثم بمن حولها ثم فتح مكه ثم بعد ذلك قال لا يجتمع دينان في جزيره العرب وهكذا قام الصديق رضي الله تعالى عنه وجي... وجهز الجيوش اربعة جيوش وامرهم ان يجتمعوا خارج المدين وعقد اربعه الوي خالد بن سعيد عمرو بن العاص يزيد بن ابي سفيان وولى كل واحد على جانب فخالد جعل له حمص ويزيد جعل له دمشق وامر جعل له فلسطين إلى غير ذلك من التقسيمات ورسم لهم الطريق الذي يسيرون فيه فكان خرجوا ومكث الجيش مرابطا على كداميل من المدينة بملتقى الأسيال وأبو عبيدة بن الجراح ويصلي لهم ومكثوا شهرا حتى تجمع لكل أمير جيشا وكما يقولون الجيش في حدود أربعة آلة والسرية إلى حدود إلى والطليعه إلى أربعين إلى غير ذلك من الأعداد ثم توجه بسم الله وعلى بركة الله. فلما خرج يزيد بن أبي سفيان إلى حيث يعسكر المسلمون خرج معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لماذا خصه بذلك أكان هو آخر الأمراء خروجا أو كان أولهم أو لغرض ما يهمنا خروجه مع يزيد بن أبي سفيان ومحل الشاهد في هذا الأثر تحت باب الترغيب في الجهاد أن الخليفة رضي الله تعالى عنه يشايع أو يشيع الأميرة في خروجه والامير وهو تحت امره الخليفة راكب على فرسه فيستأذنه الامير يقول يا خليفة رسول الله لا يتأثى هذا انا راكب وانت تمشي اما ان انزل لنتساوى في المشي واما ان تركب لنتساوى في الركوب وهذا من غاية الاداب من يزيد مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه ماذا قاله أبو بكر قال لا ما أنت بنازل ولا أنا براك يعني سيبقى الحال على ما هو عليه ثم بين له رضي الله تعالى عنه السبب في هذه المغايرة ورفضه للمساواة بينهما إنها خطوات أحتسبها عند الله أحتسب والحسب والحسب المادة واحدة من مادة الحساب أحتسبها أعدها وأحسبها مما أرجو ثوابه عند الله لي صلاة لي صيام لي زكاة لي حاج لي جهاد لي خطوات في سبيل الله أحتسبها أي أعدها من حسابي عند الله أنتظر أجرها وجزاءها عند الله سبحانه الصديق رضي الله تعالى عنه كان يمكن أن يركب وفي بعض الروايات له بالمطية فأبى أن يركب وثار تقاد بجانبه وأبى أن يركب البعض يربط بين هذا وبين خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ إلى اليمن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن خرج أيضا معه فراد معاذ أن ينزل منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يمشي في ظل فرس معاذ لماذا؟ هو محل الشاهد فيه بيان منزلة الجهاد ومنزلة المجاهد في سبيل الله وها هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه خطوات يحتسبها في سبيل الله وهنا يبحث العلماء في تشييع الغازي هل يستقبل حينما يرجع أم لا فبعضهم يقول لا إذا جاء لا يستقبل وبعض ما قلنا استقبل لان اهل المدينه استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راجع من تبوك لانها كانت غيبه طويله السفر شهر والمكث هناك حوالي عشرين يوم والعوده شهر يعني حوالي ثلاثه اشهر يغيب عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلوه فهناك من يقول يستقبل الغازي كما استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه وبعضهم يقول لا يكفي تشيعه ولا يستقبل عند عودته ثم هنا يقول الصديق رضي الله تعالى عنه ليزيد أوصيك بعشر لو تأملنا هذه العشر الخصال التي أوصاه بها لوجدنا منهجا متكاملا لما ينبغي أن يكون عليه الجند في المعركة مع العدو هناك بعض الفاظ مالك اختصر بعض النقاط هناك من يذكر في مقدمة ذلك يا يزيد إني وليتك لأختبرك فإن أحسنت ابقيتك وزدتك وإن أسأت عزلتك وأوصاه بتقوى الله واعلم بأن أقرب الناس إليه أشدهم تقربا إليه بالعبادة إذا أقبلت على جندك فأحسن إليهم بالخير وعدهم به أكثر من حراسك وبددهم في عسكرك وباغتهم بالتفتيش عليهم ولا يعلموا بك وناوب بينهم واجعل النوبة في نصف الليل الأول أكثر من الآخر لأن الأولى أقرب إلى النهار وجالس أصحابك تأتيك الأخبار ولا إذا جاءك سفير أو رسول من عدوك فأكرمه وأنزله في ميسرة عسكرك أي الأثرياء ليرى اثر النعمة ولا تطل مقامه عندك فيطلع على علمك أشياء كثيرة يذكرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليزيد في قضيته تلك ثم قال أبو بكر ليزيد إني موصيك بعشر خصال المتتبع لأسلوب الوصايا يجد أن هذا النوع في الأدب وفي الإسلام يمطلق من العاطفة والأخوة والإخلاص ومجلبة الخير للموصى اليه وإذا نظرت في الكلمة وص وصل، الواو والصاد مشتركتان حرفان مشتركان وياتي الالف المقصورة وياتي اللام في الحرف الأخير الثالث مما يدل على ارتباط الوصية بالوصل ولأن من يوصي لإنسان كأنه وصله بشيء من ماله تقول وصيت لزيد بثلث مالي كأنك وصلته بك فمادة الوصية ومادة الوصل والصلة مشتركتان في أصل المادة فيتفقان في كثير من المعنى ويأتي عنه صلى الله عليه وسلم في مجال الوصايا وليت هناك من يجمع ذلك كله الى ويستقصي فيه فنجد منه صلى الله عليه وسلم وهو الموصوف في كتاب الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم يقول لمعاذ يا معاذ إني موصيك وصية الأخ المشفق، فهذه الشفقة وهذه الرحمة وهذه العاطفة منه صلى الله عليه وسلم لمعاد ليست جديدة ولكنها متجددة عند الوصية ولذا في بعض الروايات يا معاد إني والله أحبك وإني موسيك وصيه الأخ المشفق فيقول معاد والذي نفسي بيده يا رسول الله إني والله لا أحبك أوصني وهكذا تكون الوصية دائما وأبدا وأنت إذا وجدت إنسانا يوصي آخر فيما بينه وبين أتراه لعداوته أو أتراه لبغضه يوصي إنما يوصيه شفقة ومحبة وإخلاصة ورغبة له في الخير وهكذا الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رجعنا إلى بند الوصايا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أوصي الخليفة من بعدي بجماعة المسلمين خيرا أوصي الخليفة من بعدي بجماعة المسلمين خيرا وأوصيه بتقوى الله وان يرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم ويعظم عالمهم والا يغلق بابه دونهم فياكل قويهم ضعيفهم والا يذلهم او أن لا يشق عليهم او الا يضر بهم فيذلهم وصايا تضع منهج حياة كريمة فقوله صلى الله عليه وسلم اوصي الخليفه من بعدي بجماعة المسلمين خيرا لو تأملنا هذا البند وحده فقط نقول إنه صلى الله عليه وسلم يذكر من يتولى أمر المسلمين من بعده الخليفة من بعده حينما يأتي شخص ما وتقول إليه إمرة المسلمين يتساءل ما موقفه إنه يخلف رسول الله في أمته تلك الخلاف ماذا تقتضي؟ تقتضي النصح والاصلاح من جانبين جانب أنه عبد لله آلت إليه امره عباد الله ومن جانب آخر أنه يخلف رسول الله في أمته أنت لو خلفت أخاك في أولاده لتشعر بأن حق الأخوة في عنقك ولو بعد مماته ما فتقوم بحق أولاده وفاء بحق أخيك فما بالك بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلافة تقتضي الإصلاح يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاج بينت بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إذا مجرد الخلافة يعطيه يزمه أو يحمله مسؤولية رعاية الأمة ورعاية مصالحها وكون الخلافة عن رسول الله في امه رسول الله تضاعف عليه المسؤولية وها هو الصديق رضي الله تعالى عنه في خلافته في الأمة يخرج ماشيا مع بعض أصحابه ماشيا مع بعض قادته الذين ولاهم وعقد لهم اللواء في القتال وهذا الأمير يركب وأبو بكر يمشي رضي الله تعالى عنه وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء ثم ها هو يقف معه موقف الإشفاق وموقف النصح والمودة والشفقة والرحمة فيقول أوصيك بعشر لم يوصه بهدية يأتي بها إليه لم يوصه بتوسع الرقعة أو الظلم أو السلب أو النف لم يوصه بجمع الغنائم والعودة إليه بالأسار والسبايا لا والله إنما يوصيه بتقوى الله اولا ويوصيه بما فيه مصلحة العالم كله بل بما فيه مصلحة العدو في ذاته لا تقتل امرأة وقد تقدم لنا لأن المرأة لم تقاتل وإذا ما أخذت أسيرة ربما يفك بها امرأة مسلمة وقعت في الأسف أو يفك بها عان أسير مسلم أيضا ولا تقتل وليدا ولا تقتلوا صغيرا لان الصغير لن يقاتل وايضا يكون في يد المسلمين قد يفك به اسير من من المسلمين من ايدي الكفار ولا كبيرا هرم لان الكبير لا يقاتل والاسلام لم ياتي ليسفك الدماء لم ياتي ليأخذ الضعاف لا من قاتله قاتله ومن سالمه سالمه إذن لا حاجة لقتل الكبار كما لا حاجة لقتل الصغار ولا النساء ولكن المرأة والكبير ما لم يشارك في القتال بنفسه برأيه بمشورته بتدبيره فإذا شارك في القتال إذن حينئذ يكون خطرا على المسلمين فاذا يقتل في هذه الحالة وكما استشهد المسلمون باتفاق بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل من؟ جريد بن الصم كان مقاتلا وكا برأيه وكان بلغ المئة والعشرين سنة أو أكثر في حنين حينما جاء مع المقاتلين برأيه يدبر أم إيه؟ أمرهم نعم ولا عنا شجرا مثمرا هذا النهي أو تلك الوصية يقول العلماء ليست على عمومها ولكن ابتداء الشجر المثمر لماذا؟ لأنها ليست مقاتلة ولأنها فائدة إذن الإسلام يحث على النماء يحث على كروة الأمة يحافظ على انتاجها. يدعو إلى غرس الشجر وإلى إنبات النبات وإلى زرع وإلى الحصد وإلى الاستثمار وإذا كانت الشجرة مثمرة حتى لو غير مثمرة كل شجرة لها ثمرة حتى ما لا ثمرة له يؤكل فخشبه ثمر ورقه ثمر ظله ثمر إذن ينص على الشجرة المثمرة لقرب ثمرتها ومنفعتها ولكن يقول العلماء ما لم يكن هناك مصلحة في قطع هذا الشجر او احراقه حينما يتترس العدو من ورائه حينما يختفي فيه حينما يكون درءا للعدو لا يمكن الخلوص الى العدو الا عن طريق هذا الشجر لا يمكن استخلاصه الى غير ذلك وقد جاء في السنة او في عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قاتل اليهود حرق البويرة وهو البستان الذي يقابل غربي مسجد قبة وإلى الآن تسمى البويرة بهذا الاسم فحرق صلى الله عليه وسلم نخلها حتى قال اليهود تقولون إنكم دعوتم للإصلاح وأنتم تحرقون النخيل وأسف بعض المسلمين وجاء قوله سبحانه ما قطعتم من لينة أو تركتموها إيش؟ على فبإذن الله وليخزي الفاسقين فإذا كان في قطع الشجر أو تحريقه نكايه للعدو فلا مانع وقد يغرس فيما بعد أما إذا كان بعيدا عن القتال وليس هناك تترس به وليس فيه نكاية لهم فيبقى من مصلح من جهتين جهة حفظا لهذا النماء الذي أوجده الله وثانيا إذا ظفر المسلمون بهذه الأرض وبقي الشجر المثمر تكون المصلحه لمن؟ للمسلمين اذا أبقوا على الشجر ما لم تكن ضرورة لقطعه نعم لا تخربن ولا تخربن عامرة قاعده عام، بيت قائم طريق ماشي قنطره على نهر نهر جار حصن موجود أي شيء عامر قائم يؤدي مهمته لا تخربنه لماذا؟ لأن فيه مصلحة للعباد إلا إذا عجزتم عن العدو إلا بتخريب هذا العامر فلا مانع لأنه نوع من القتال والسلاح. إذن مبدئيا حفظ الممتلكات مبدئيا الحفاظ على الأموال مبدئيا الإنشاء والتعمير وليس الهدم والتدمير وهذا هو مبدأ الإسلام فإذا كنا نعرف هذا أيها الاخوه نحن والله في حاجة إلى أن نعرض هذه المبادئ على أعداء الإسلام قبل المسلمين ليروا في دين الإسلام إلى أي مدى يحترم تلك الجزئيات البسيطة فضلا عن الدماء إذن لم يكن متعطشا للدماء كما يتهمون الإسلام بذلك لم يكن الاسلام مخربا ولا مهدما بل كان للتعمير وللانشاء والاستثمار نعم ولا, ولا تعقرن شاتا ولا بعيرا إلا لماكله العقر هو الضرب والإماتة والعرقبه أو العقر أيضا قد يكون ضرب العراقيب من خلف الرجل والدابة إذا قطع أرقوبها هلكت لا تقوى على حياة فهنا يقول الصديق رضي الله تعالى عنه لا تعقرن دابة شاتا ولا بعيرا إلا إذا كنتم ستأكلونها لكن تعقرونها لتعدموها وتتركونها لا لماذا؟ لأن فيه اتلاف وضياء اتركوها لأنفسكم إلا إذا كنتم تريدون أن تأكلوا لا مانا ولكم ان تأكلوا من غنيمة العدو ما احتجتم اليه اي اذا كانت حاجة داعية لذلك والان الجيوش الحديثة فيما قبل كانت تستمد تموينها من البلاد التي تحتلها وتدخل فيها بل ربما تغتصب ممتلكات تلك البلدة وتمون منها جيوشها قهرا عن اهلها إذا لا تعقرن شاة ولا بعيرا ولا بقرة ولا جاموسا ولا أي شيء من الحيوانات مأكولة اللحم إلا لماكله وإذا لم تكن مأكولة اللحم أيضا اتركها للخدمة وللمصلحة أيضا إلا إذا كان في قتلها نكاية للعدو إذا عجز المسلمون عنهم وجاءوا راجعين عنهم لهم أن يدمروا ما استطاعوا لأنهم إذا تركوه يكون قوة للعدو عليهم وإذا ما اتلفوه كان إضعافا لقوة العدو حتى إذا عاد المسلمون إليهم يكون ذلك إضعافا لشوكة عدوهم إذا المبدأ لا يجوز عقر الدابة إلا للأكل ومن هنا أيضا النهي العام منه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلاعب الناس بالطيور او بالحيوانات لا لشيء الا لمجرد الصيد واللهو واللعب فاذا كنت تصطاد ورأيت عصفور وتعلم ان هذا العصفور ليس فيه من اللحم ما يطعمك او انك لا تأكل لحمه لا يكون من, غي من غايتك او من مقصدك انك تصيب الهدف فتجعله غرضا لك ونهى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الأرنب أو الدجاج أو الطير من الطيور غرضا ليتعلم الإصابة فيه لا يجوز ذلك اللهم إلا إذا كان يرميه صيدا ليأخذه فياكله أما أن يحبسه من أدل أن يتمرن على الإصابة إليه فهذا حرام نهى عنه صلى الله عليه وسلم لأنه من تعذيب الحيوان تريد أن تتعلم الرماية والهدف انطب شاخصا من خشب أو حجر أو غير ذلك أما حيوان فيه الروح وتعذبه بالرمايه من اجل أن تتعلم الإصابة فهذا لا يجوز لك اذا إذا كانوا في أرض العدو لا يعقرون الحيوانات لمجرد اتلافها إنما يأخذون منها وينحرونها أو يذبحونها لحاجة الأكل منها فقط نعم ولا تحرقن نحلا ولا ثم من ضمن الوصايا لا تحرقن نحلا بالحاء وهي دويبة العسل او لا تحرقن نخلا بالخاء وهي الشجره التي تثمر الرطب والتمر وجميع النساخ والاحاديث على النحل من حيث هو لان النخلة تقدم لا تقطعن شجرة شجرا مثمرة فالنخلة دخلت في الشجر المثمر وهنا في النحل وما علاقة النحل بهذا؟ في بعض البلاد قد يكون النحل ثمرة كاملة وقد يكون العسل الذي يجنى منها مالا وفيرا وهنا هل النفي عن إحراقه لذات النحل أو لاطلاف المال على العدو إذا احتج إلى ذلك؟ بعضهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تحريق الحيوان أو الحشرات أو غير ذلك وجاء في الأثر بأن نبيا من الأنبياء أو شخصا من الصالحين أو شخصا ما كان تحت شجرة فجاءت نملة فقرسته فانتبه فإذا بنمل كثير حوله فجاء بنار وأشعل النار في هذه البيوت للنمل فأوحى الله إليه نملة واحدة آذتك فتحرق قرية كاملة كانت تسبح الله يعني هذا من ظلم الإنسان وحد نملة جرست تحرق القرية كلها وتسميتها في الحديث قرية يصدق عليه العلم الحديث لعلم الحشرات فقد اثبتوا أن النملة يقيم القرية الكاملة تحت الأرض ويجعل البيوت والمخازن والمستودعات والطرق إلى غير ذلك ومما ذكر من حكمة الله سبحانه التي ألهمها لتلك الحشرة كما ألهم غيرها كثيرة بل وأوحى أوحى ربك للنحل أوحى إلى النحل وهو الإلهام الخفي كذلك النمل ألهمها الله بأنها تجمع طعام الشتاء في الصيف وتضعه في خزائنها ولكي لا ينبت الحب إذا جاء في رطوبة الأرض في الداخل تأتي النملة إلى موضع الانبات في وسط الحبة وتخرمه وتأكله إذا جئت إلى جحر النمل ومن ضمن القرية تكتب بعض المقالات المجلات الأخرى أن بعض قرى أفريقية كان قد البادية إذا اشتد بهم الجوع ربما بحثوا عن قرية نمل فنبشوها وأخذوا ما فيها من حب مختزن عندها واختاتوا به وكيف تحتفظ النملة بالحب لا ينبت أنت إذا أخذت النواة يمكن كبيرة شوي إذا كلت التمرة خذ النواة قبل أن تلقي بها وانظر إلى وسطها في ظهرها ومقابل ذلك في الشق الذي في بطنها تجد في الظهر نغزه صغيرة كرأس الدبوس ومقابلها في الشق نبت صغير أقل من رأس الدبوس ما هذه الحفرة الصغيرة وذاك النتوء الصغير لو وضعتها في ماء وتركتها شهرا عندك ونظرت إليها لوجدت يخرج من تلك الحفرة ورق ويخرج من ذاك النافئ جذر ويمتد الورق والجذر بقدر متساو تماما والنواه في الوسط كعقدة الميزان كذلك الحبه الحبة, الحبة البر وحبة الذره وحبة الفول وجميع الحبوب والبقول لها هذه الطبيعة وهي كما يقولون قابلية الحياة هي ليست حياة ولكنه نماء قابلية النماء في الحب فإذا تبقى هذه القابلية نائمة مستكينة متهيئة فإذا ما جاءتها عوامل الانبات احتضنتها الأرض ورطبتها الماء فإذا أبقلت بدأت من وسطها تنبت هذه النبته. ورقة تصعد إلى أعلى وجذر ينزل إلى أسفل وعلى العاقل المسلم حقا الذي ينظر في آيات الله الكونية أن ينظر في هذه الحبة فقط أن ترميها مغمض العين أو تلقيها في حفرة ولا تدري عن وجهتها فإذا ما بدأ إنباتها كيف تصنع جانب النبت يصعد إلى أعلى ولو كان في وضعه إلى أسفل تأخذ وضعها الطبيعي وتعتدل إلى أعلى والنبتة تصعد إلى أعلى والجذر ينزل إلى أسفل ولو غيرت في اتجاهها أنت قصدا وجعلت الجذع إلى أعلى لأخذ دوره الطبيعي بزاوية ورجع إلى أسفل مرة أخرى تلك قدرة الله افرايتم ما تحرثون ام تزرعونه ام نحن الزارعون انت ما تصنع الا شق الارض وحرثها اما الزرع والانبات فهذا لله سبحانه وتعالى فالنمله تعلم ذلك يمكن بعض منا ما يعلمه الا بعض دراسه فتاتي الى تلك النقره الموجوده في حبه البر او الذره وتأكلها لأنها هي درة الحياة فإذا ما أخذت مثل القذيفة إذا أخذ فتيلها هل تثور بعد ذلك اللي يعرفون السلاح القنبلة والقذيفة لها إيش لها كبسولة إذا نزعت منها هذه الكبسولة هل ممكن أن تثور أصبحت ميتة وهكذا الحبة فيها كبسولتها التي يأتي الإنبات منها فالنملة تعمد إلى هذا المكان وتأكله اذا تبقى الحبة جرما غير قابل للنماء ولا للحياة فهنا يقول الصديق رضي الله تعالى عنه لا تحرقن إيش؟ نحلة فهل هذا النهي من قبيل النهي عن الاحراق بالنار للحشرات او للبهائم او للاوادم من باب اولى قالوا لا يعذب بالنار الا رب او انه من باب اتلاف المال على العدو لان لا يتقوى بهذا على ايش فيما يستفمر من عسله الى على قتال المسلمين نعم. قال ولا تغرقا لان النحل يعدم بالإش بالتحريق وبالاغرق ولكن كيف يغرق النحل مع انه يطير لانك اذا غرقت حوله لا يجد ما ينزل عليه فعندئذ يشرد عن مكانه ويطلب مكانا اخر نعم الأخي قلت تفرقنه بالتفريق أنا ما عرفها لا أعرفها تحرقنه وتغرقنه ما نحن ما من أول هل النهي عن تحريق النحل لعموم النهي عن التعذيب بالنار كهذا الذي حرق قرية النمل أو النهي عن تحريق النحل من باب عدم إطلافه وإبقائه نعم وبعضهم يقول الإبقاء عليه لأنه إذا ظفر المسلمون بهذه الأرض فإنه يكون للمسلمين النحل الموجود على ما هو عليه سلم من التحريق ومن الاغراق نعم النهي عن الغلول فيأتي بيان الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها وإلى أن نأتي لذلك الباب نعلم بأن الغنيمة لم تكن تحل لأمة قبل هذه الأمة المحمدين كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أعطيت خمس لم يعطهن أحد قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبل، وكان النبي يبعث لأمته خاصة وبعث للناس كافة ويقولون ان الامم الماضية كانوا اذا غزوا وغنموا ولم يقع فيهم غلول يجمعون الغنائم في مكان فتنزل نار من السماء فتحرق الغنيم ولا ينتفعون منها بشيء يقولون في زمن نبي الله داود عليه وعلى نبينا صلاة والسلام غزا مرة وجمع الغنائم فلم تنزل النار لتحرقه فقالهم ما امتنعت النار من النزول والاحراق الا لغلول فيكم وبالفكرة كانوا يقولون بان نزول النار للاحراق علامة الصدق وعلامة الوفاء كما تعلمون في قضية قابيل وهابيل قال لهم نبي الله داود انكم فيكم غلول من غلى شيئا فليأتي به أي حتى تنزل النار حتى يكون عملنا خالص يتقبل الله عملنا من يبغى يبرز يقول أنا وروح يجيب أمام الناس امتنع ما في أحد قال عندي شيء قال إذن ليبايعني أمير كل جماعة فجاء امراء الجماعات يبايعونه ويعاهدونه ما فينا غلول ويمشي إلى أن جاء أمير من أمرائهم وغبايعه فلصقت يده في يد نبي الله داود قال فيكم الغلول اذهب فأتي به فذهب إلى جماعته وتحروا فيما بينهم حتى عثروا على صاحب الغلول وجاؤوا به ووضعوه في الغنيمة فنزلت النار فأحرقت هذا كان أمر الأمم من قبل ولكن مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وأتيه لم يؤت أحد من الأنبياء من قبله تلك الخمس ومنها أحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبلي لكن هذه الغنائم ينبغي أن تكون مصونة من أن تمتد إليها يد قبل القسمة لأن شأن قسمتها لولي الأمر يسألونك عن الانفال قل انفال ايش لله ويش والرسول فيضعها الله ورسوله حيث امر الله ونظام قسمة الغنائم سيأتي فيما بعد في علاقة الفيء المهم وصية الصديق ليزيد بن ابي سفيان الا تغل لا يخذ احد من الغنيمة شيء قبل قسمتها نعم ولا تجبن الجبن هو الخوف والهروب من العدو او الخوف مطلقا او هو شدة الخوف والواقع ان هناك مسألة كما يقول علماء الاخلاق او فلاسفة الاخلاق الشجاعة والتهور والجبن والرجوع الانسحاب هل هناك ارتباط بينهما يقول العلماء الشجاعة والتهور الشجاعه فضيله وهي وسط بين طرفين بين التهور وبين الجبن فالشخص المتهور التهور رذيله لان المتهور احمق قد يلقي بنفسه في تهلكه دون ان يتبصر في العواقب والقائد المحنك والفارس العاقل قبل ان يهجم يعرف كيف سيرجع قبل ان يدخل الطريق يعرف اين سيخرج منه ولذا قدر لرجلك قبل الخطو موضعها فمن على زلقا عن غرة زلج او من على زلجا عن غرة زلق فاذا كنت تخطو خطوة على ارض رطبة او زلجة كالصابون او السبخه قبل ان تعرف ما هي فان رجلك تزلق بك وتسقط أما إذا عرفت قدر لرجلك قبل الخطو موضعها إذا كنت حكيما فعليك أن تقدر في النتائج قبل أن تقدم وهكذا فالجبن والتهور كلاهما رذيلة التهور القاء بالنفس الى التهلكه دون أن يحسب لها حساب والجبن الإحجام عن الاقدام والشجاعة وسط بينهما فلا هو جبن يتخوف ويحجم ويربط في مكانه ولا هو تهور بدون حساب ولا تعقل اذا الجبن مقابل التهور والشجاعة هي الوسط بين الطرفين كما قالوا في الكرم وسط بين الشح والتبذير اذا انفقت يمينا ويسارا دون ما تقدير لمواضع الانفاق إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يراد بها طريق المصنع فإذا كنت تبذر يمينا وشمالا وأنت لا تدري في أين تضع مالك فيما يستحق أو لا يستحق فهذا تبذير وسفه وإذا كنت تمسك عن الانفاق فيما يجب الانفاق فيه فهذا بخل وشح أما الكرم فهو أن تنفق في موضع الانفاق وما ينبغي أن تنفق فيه اذا فضائل حساسة وسط بين طرفين الافراط والتفريط التهور افراط والجبن تفريط وهو يوصل الامير بان لا يجب وهنا هل الامير يتولى القتال بنفسه او يدير المعركة وهو في مأمن من العدو الآن؟ الان تقاد المعارك من ابراج عالية او من مقر القيادة باللاسلكي ولكن في السابق كانت تقاد المعارك بقاداتها ويقدمون على العدو قبل بقية الجنود اذا كان في السابق القائد يتقدم جنده القائد يشجع جنده فاذا الجند ما رأوا قائدهم شجاعة ومقبلة لن يتوانوا عنه واذا ما راوه جبانا لا يستطيع ان يواجه العدو فهذا يضعف من عزيمتهم وايضا ولو ان القائد لا يباشر قتالا ويريد ان يبقي على نفسه لقوة العدو او لقلة العدد وليبقى يبقى على نفسه لتبقى إدارة المعركة سليمة متى يكون جبانا إذا لقى عددا كثيرا يهوله العدد فيجب أن يأمر جماعته بالإقدام أو بالقتال فسواء كان الجبن بالعدم القتال مباشرة بشخصه أو بعدم المقاتلة بأن يأمر جنده إلى مقاتلة العدو كل ذلك يصدق عليه الجبن اذا وصية الصديق رضي الله تعالى عنه ليزيد بان لا يجبنا سواء كان يشارك بنفسه او كان يتراجع عن المعركة ويديرها به بامره او بما يراه. وقد علمنا في قضيه في غزوة مؤتة ان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر. يأخذ الرايه فلان فان قتل ففلان فان قتل ففلان وكلهم كانوا امراء يأخذون الرايه ويتقدمون بها ويقتلون حتى اخذها خالد بن الوليد فقال اخذ الرايه سيف من سيوف الله وعلى هذا كان القادة اولا يباشرون القتال وفي المقدمة والان هل يمكن للقائد ان يباشر قتال هل طبيعة القتال اليوم كطبيعة القتال السابقة لا نستطيع ان نقول نعم لان القتال الان ليس بقوة السوائد وضرب السيوف وبالتروس وغير ذلك بل بفنون شتى سواء كانت علميا او كانت آليا او كانت كما يقولون كيمائيا او كانت او كانت القيادة اليوم بخلاف القيادة في السابق ولكن الشجاعة والجبن هي هي لم تتغير وأنتم تسمعون أو تعلمون في الزمن السابق كندي لما كان رئيس أمريكا ولما كان في كوبا ووقف مع روسيا على نصب السواريخ أو عزلها لن يباشر معركة ولن يأتي إلى الجزيرة ولن يقود طائرة ولن يرسل دبابه ولكن في محل قيادته ووقف بجرأة وشجاعة حتى ارغم الروس على أن ينقل معداتهم أو صواريخهم إذن مهما كانت القيادة ومهما كانت الأوضاع فإن القتال وإن تنوعت أساليبه وتغيرت مناهجه فإن الشجاعة والجبن لم يتغيرها لأنها غرائز في النفوس ولأنها من متطلبات أو من مستوجبات القتال إما إقدام وإما إحجام وبالله التوفيق